القارئ القديم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او من منه قليلا او زد عليه ورد ترتيلا إن سَنُنْكِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وتبتل إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشريك والمضرب لا إله إلا هو وفتخه وكيلة واصبر على ما يكونوا واجرهم هجرة جميلة وزني والمقذبين أول النعمة ومهلهم قليلة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 فكيف تتكون إن كفرتم يومئي يجعل من الدال شيبان السماء من فطر بكان وعدوه مفعول إن هذه تذكره فمن شاء اتقد إلى ربه سبيله إن ربك يعلم أنك تكوم أدنى من سلسه الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا, فقرؤوا ما تيسر من الكرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يطلبون في الأرض يبتغون من فضل الله وَأَقْرُونَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ مَا خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ الله العظيم